أصلي حوتم لأصول الدعوة السلفية ابن سيني بن برجس رحمة الله خالده عبد السلام بن برجس كابريت يلا دا أصل أقناء أصول الدعوة السلفية لمزياتلة ورام دا أصل قرنجي يناوى أصلي حوتم الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية والعلنية علن يشي وزيادك والعلنية ولكن جامعه مسلماء ولكن مسلماء ولكن انتماء وجامعه مسلماء ولكن جامعه مسلماء جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جماعتي علني أما بريتيال له حاكم بريتيال له كارب داس بريتيال له مسؤول بريتيال له كاسيك مسلمان بيت بعلام كاري مسلمان لي بدس بيت كاري مسلمان لي بدس بيت أجنات تنظيمناو دولة إسلامية لناو كمالية إسلامية قبولية أو تنظيم قبولا شير سرقة شير رئيسة شير كارب داس شارة شير حاكم شارة شير مفتي شارة أو تنظيم علني كاتي ألين الجماعات السرية الإسلامية السرية وتموا العلنية بجماعة إسلامية كتشيج على نيج بيت بلام أجد كاربادز نبيت إشي لقناك باور ما بيني كو لا كوت لا ولا لا كان, من كان, كانو. كان. قبولنا من واني هذا اما اسلامي يقبلونك Almanish لا روي او نحن نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعيه بما لديها من افكار وأنظمة الله ابينين هم چندين جروب وكملوا جماعات لا جستاي جستاي المسلمين ك جماعتك الشرعين إن شقاقك نجابنوا كجماعة المسلمين أعمكم الجي أعمكم الجي جماعة المسلمين شعبي إسلامي جماعة المسلمين مسلماً جماعة المسلمين سرويشا نبي يا سرويشا نبي أجل سرويشا نبو أو إمامك يا أجل سرويشا نبو جمهور سوادي أعظم خالك السلماناج آل السنة جماعة المسلمين وكم رسالة كان لا عضلك في المباركة كجماعة ابو بكر و هو هو بكر؟ هو هو هو هو بس هو درسك هو هو هو هو هو عمر، هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الصين،, الصين تنظيمي إسلامي دروس بكى أو أن دا نبي دولة نبي جماعات تنظيم بقوني تنظيمك أنت زور به يعني استخزور جروب زور جماعات هن لبر أو دولة إيشان هي دولة هنشيء بعلام هر تنين هر جماعة المسلمين نين لبر هو سلطانية نية تسلطية نية لسنا أهل سنوج جماعاني كابي يسألك دولة إيشي مبتدعة به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 ركي أنا لكم أملقه ركي دائما دائما قشبينين دائما هيا سلطان هي、مجتمع خرافة يعني تعاملي إيجابي لقولكم والنظر إليه على أنه مجتمع جاهل تماشياً لكن مجتمع مجتمعك جاهلي أقول سيد قطب حزبيك أم مجتمع بمجتمعي إسلامي نازاني باكو ملقي إسلامي نازاني خلياكي خلياكي أو سلطة بدأس بقريا أما ملقي بكاتو كو ملقي إسلامي أي أساتشي باكو ملقي إسلامي حسابيناك بايا أواش لا تكفيرا وسر شاركتوا وحتى يكون الحكم دقيقا فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة على اغا ظلميان لينكين نالين غشتيان وان بالام في الأغلب وكو فهمي كي دقيق وكحكمي كي دقيق عفوا وكحكمي كي دقيق سان سركين زوربي زوريم جماعاتنا ام يرون هذه النظرة هذه الفكرة هذا المنهج ويعتقدون هذه العقيده ام بيرو بعورانها ومن هذه الجماعات لو جماعتان كان بيرو بعورانها يورقين لكم ملغيان جماعه المسلمين أو أم الخبائث يعني لها مو حزب كان خلاب تر لها كان لا شيء لا شيء عقيدة نال نال سياسة. نال هموشليك هموشليك الله لا تن الروقان سابقا ثاني برك سابقا كم له افكار كم له فتاوى كم له علماء يزورون بالام اونا يعني زور اعتياديه في بيت بولاشي من دوات الدين المني اكو على دولتي الاسلامي المني اني نحن لا نريد اكو من سوريا رسائل كانت بو أمريكا وبريطانيا وروسيا رسالة إلى أمريكا و... إلى روسيا وأمريكا وبريطانيا. نحن لا نريد لسوريا دولة دينية بل نريد لها دولة مدنية. دولةش مدنية أنا دولة دينية أنا. بويه لها شو أم الخبائث جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. أمانش. يعني ركيانا لكو مرقا كو مرقا باد دواء كوتو بادواء دو راو وبرو دواء شو باكو مرشد وحزب التحرير أقول وللأسف يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب هندي كسيج حزب أنه نوع حزب السفلان السلفي كاتي خويلة الجماعة السلفي لجزائر بونمنا يان بونمنا لكويت عبد الرحمن عبد الخالق يان لمصر حزب النور السلفي اقنا سلفية حزب نيق أقول لقد سعنا السلفي سلفي دلو سبو أو إيمالي بريه وإيماني دعوة سلفي دعوة في قول الدينة كما لخلقك حاتن ناوي ناوي الحزب السلفي حزب فلان السلفي هذا هو إسلامي واحد هذا شعنا الله حزب الفلانس الإسلامي كذلك دي الله حزب فلان السلفي سلفي يعني إسلام سلفي يعني سنة بوين لا لا سلفية باو يعني في وستي بدروس كدن حزب نية شون على لفكرية كأكسي ياتشان كسي كأكونا بتوه. الله بدها خواه سلفية أنكروته حزبكم حزبنا ويوجد من يسعى إلى جعل السلفية كهذه الأحزاب عندك شاطون أول ذنب هو السلفية كحزبكم حزبنا ذل. فنحن نبرأ إلى الله من هذه الصنيع ايما برأك اننا لم كذبت برأك ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل فناهجنا خالد عليه لا كسيك سلفية أو خود كات و خود يلبينه لحزب وبيخاتنا برلمانات وبيخاتناو من ملアニ سياسة ناوي سلفية ناشرين يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمة خالد الله. فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة ولاقتلاه في الفرقة وسلوك طريق الابتداع وفرقة السنة الاتباع فهذا مما ينهى عنه. همون آنن همون خدا نپال نبک که بیته حاکی جوازی مسلمانان، او بیته حاکی لا باقی مسلمانان نیتر و کوبرناو به با فرقه تفرقو جوازی و با بدعه، توشی بدعت که و با دول کوبرناو ل سنت و اتباعی فی غمار صلّا صلّاً و نهی ل سر. هر کس اگبد. ل هر کیو دبکری لهرکاتیک داغو کرده. بونم نه اصلاً اگر ناواقن بینیم، اگر کمال نه خوان بنن بس چی الجهادیه، کمال نه خوان العلمیه، کمال نه خوان الحديثیه، کمال نه خوان الصلویه، الليلیه قیام و لیل، الصوامی، حرف نه حتی ناواق ناواقی جوانی شدید، نه بید. مادام کرد حالیه نان خوانا جا اما ش جاي اگر نسبه به ولاهشتک چی بیت بیت هکار بدعه خد نسودت لاشتک که شخص یک بدور خطه سنت بو هر ناوی هر ناوی ناوی کیپ چوک بیت استم نه خونا گری یا ناو بیت که حرام بیت یم بوت تعصب به بو شخصک اونا و درسنی ای بو سلفی درستا سلفی یعنی اسلام اهل شنوو الجمع يعني الاسلام اهل الحديث الإسلام. من عن الاسلام منهج السله يعني الاسلام السنه الاسلام هم ناوانه جدير همو اسلامياتيه جابتهو هر ناويك دينا همو اسلامياتيه جانب ويوا دروسنيه حزب الفلاني الكردستاني حزب الفلاني فلاني. يا فلانه ايش جمعيه فلان فلان بس او اي شيء او انا اگر ناوكان إيش ناوخودي ناوخيتي تيانا بي مادام كرتكاتوا لا يكشت لإسلام هادرسني كوابو نسب الدان بولا يشتك تفرقلا بين مسلمانان درسك ودرشون الجماعات درسني فهذا مما ينهى عنه ويأثى مفاعله قاونا كشتا ومباربه ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله أو كاتا لا فرمان بداري طاعة خواهي تعالى وبيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم درجة كوابو حكمي درس حزب سياسي إسلامي ينعلمني عقمة بيدعية حرام نية عندك قصي نخوش وشلرو سبي دابون عندك فتوى الشيخ الباني يا فتوى أم أول علماء أهيان الهنديشين أهيان نص الشيخ الباني عليه تأسيس حزب بدعية بدعية بو يهركسيك حزب يا تيكد بعلم أو مبتديعة حش بدعية تليش نبه ها أو مبتديعة كاتش أو بو درشون الله جماعة المسلمين درشون اللي بكمالقة، عجينا منو دراسةكم فرق منشين، منو فرق منشي. منو باقي مسلمين تفرق منشين، بو من أبي جماعة فلانين بمن أبي خلق بيت الجر كيفي منه بو، كارب من الشارقة يا، معاك كارب دست الشارقة خويا كافر يا مسلم، اجا تكفير ينأك يمسلمان،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 كما ميرباني تصحيح كذا لا حاشا كذا من من دعا دعوه الجاهليه فهو جثاء جهنم يعني فهو واقع فهو جثاء يعني كسي هر كسي جاهلي بك او هيككلا اواني كاخره نوع جهنم من من جثا يجثو لما لماضي جثا يجثو جثوا والجراوه كسي اجنصر اجنوي دابنيشيت يان لشوني كابوستيت مقيم بيت لسر بانجاكان بي بوستيت او بيوتري جثاء جثاء اوية كسيكا بخير تنأو جهنم او بيوتري جثاء من دعا الدعوة الجاهلية دعوة جاهلية او مخالف اسلامية مخالف سندة بدعوة جاهلية قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى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 فسدامي في غمبري خواهة صلى الله عليه وسلم لحديثك داهاتو أقل حديثك الصحيح بيت عندك بنمث الصحيحي أكن لحديثك لمهاجرين الله يا للمهاجرين أبي ترى الله يا للأنصار ثم بلي مهاجر بانصرة باشترة وبلي أنصار باشترة خليك وشتك لبين عنده لزبت في غمبري خواهة صلى الله عليه وسلم لو حديثة فرمت أبي دعوة الجاهلية تدعون وبانقواز الجاهلية أكن وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة أو دعوه بأنغواز جاهلية كأنني أشتر موامل نوتانا تو تركو وازي لبينن أو بوغانا أغر انتساب بو مهاجرين و أنصار بوغان بيت شنك اللباروة كتكلاوية كتكلاوية شنك مهاجرين همو إسلامنين أنصار همو إسلامنية تعصبت بو آواناها بي ناويكي آو داني كببتا وكالي تعصب دروزنة بي ويهيج ناويكي تريش دروزنيه أغر كرتت كاتوا الله ما نكت او الله وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام لبدائع الإسلام مكلمين مسلمين مؤمنين مسلمين ولا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام آنذاك لو كاتبتا تنهاوا ولا إسلام ولا إسلام بلان اهلي بالعه مو ولا اهلي بدعه يعني فلما اتت البدع وانتشرت الاهواء كانت البدع هات ها جاوزا كان بلا بونه وابتعد كل صاحب بدعه عن أهل اهلي بدعد والكوتنا ولا يستاهل اهلي بدعنا يا اخوي انا اهلي بدع هنا ناوي ناوي ناوي في الباز كم الله سخطت شي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 و کو باقی مسلمانان باید توه باید آویل رو مسلمانان ای کن اینا اهل سنت حزی علناونیه و نایب سلفیتیش بود تزکیه نه این بو شخص اگه بود تزکیه بیا ولی من سلفی موتزکی درز نیه تزکیه نفسي خود بیا کو شخص اما تزکیه من اجگاد بیا خايدنیه بله فخر فخرش بیا کن که ول سر اهل سنت سر بلو اهل سنت که وابو کاتک بیدعاین لم يجد سلفنا الصالح بدلا يعني عوضا من اظهار القابهم الشرعيه التي تميز بها عن من سواهم من المضلين ان جكاتي او بدعان هنا نتشال بلنشي او ناوي خننا بحشي ناوي ما بني خن تشبك ابينا شرطوش ناوي كي شرعي البجيري بو ايبي فتسموا بالاسماء الوارده في النصوص ناوي خننا بن ناوي كول دات الجماعه الفرق الناجي كلها في النار إلا واحدة. إلى هم يا رسول الله قال شي الجماعة، الجماعة، الفرق الناجي، الطائفه المنصور أتزال طائفة من أمتي أمنا ونهاة الشرعين نصوص ذهاتهم كابوس ضرورة أمنا وندرس كدوى كانت أهلي بدعدي سرلتوا الشعنة بونتو علي لو مسألة بربعورم فلنا عاد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 تشاوري يمكن كخوي تع يعني شاورين يا عمتي خوار منتظر هو تابعين قيدني من باید کابو فاصل کی فاصل کیه؟ فرق سلف. اینجا همون کسی بس بو خوی دوکن. کل لحیز به مال دیهم فریحون. تنانت بون منا لمس سردم کارگر شوز آویکواشیعش برو نماه لیسونی. تو ناو نشی ناصرف تکفیری نه زن ناو تنابنوع وحابی بدخلی. یعنی داد کن دلایل ناو لناو شرعی کی خود. تو آبی برو آماده من سلفين شو نكتبين أنا جي سلف أو الناتو اللي قال معابيل بلي قرآن الله قرآن حديث الله حديث بلي أهل السنة علي السنة تجاني هي علي الشيعة هم أهل السنة الشيعة هم ولا ما رد عن دعوته توم نون ناتشارية دي نجي ناوي كأي من ناوي حزبيك بيت يا ناوي كوم أهل السنة لم زماني في أنت السلفي كان بوشي السلفيون لبرأ وجياب كريانا واللوي كآية لكتاب السنة ببيك تشيتي أغن في فهم السلفي أو في خوان في فهم السلفي كما تسموا أيضا بما انتزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم كالسلف يشكر ذلك بالسنة ببيت شيا في فهم السلف وأهل الحديث وأهل أثر وأهل السنة والجماعة وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلا كثيرة بوشي أمنوا نهل بجير أهل اللي برشي أن الشيخ الباني زور لم سدمت كيز كتسر أمنوا وعلماء ثلاثون كانت لا. ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه العظيم النفيس أكتب كزور مزني بسود ده ككتب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية أكاتي خائمة زور زور إسفادة من الليكت وزور بوهوكاري أويكا، أما نهجا فيربن حكم الامتياء إلى الفرق والأحزاب والجماعات لستميك حرام. ليداب باسي هوهوكاري ناونان بناوي سلفيات بناوي أم نوانيك وأهل السنابكاري هن باسي. ومن ذلك أن هذه النسب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على من هذا النبوء. أم ناوي اهل الشجاعه وناوي اهل الحديث وناوي اهل الاثار ناوي سلف وامانه لامتي الاسلام نبرا ولي فتريك بو بي نبو النبي بدوحاته لدريف يقمر خواش صلى الله عليه وسلم نعم السلف وأنا لك لحديث مسلم بفاطمة الله نعم السلف وانالك ولا صحابه ولا تابعين ولا ائمه ولا استعمالاتي ائمه سلكي او عباراتهاتهم دوام ومنها أن هذه النسب تحوي كل الإسلام. أما زورجرنجر، أما نسبانا كأمدانيين هموا إسلام غريتلا. فلما كسر غريت بس خليك الزكاة، بس كخليك تبليغ، التحرير، بس خليك تحرير، التبليغ، بس خليك تبليغ، بس تبليغ للإسلام. آل السنوانيين، آل السنان همومشة. إيشي تبليغه كنيش تحذير كنيش جهاد كن هم وصيف ده هرشون يكادش يحييش بالواقع. بيه هموا إسلام، من هالجكين ناقكين من هالجكين هم وتيح. بلى مأوىني أوانة. ناقك بس شيء، يا بو تربية، يا بو وعف، يا بس بو قتال، يا بس بو سياسة. ناقك بس. أن هذه الناس تتحب كل الإسلام. ومنها أنها القاب، يعني من القاب يعني خواني بلي. يعني ناويك ناويش لا مشاحة في الاصطلاح هذا ناوي بيني بس مدلو لك مدلو لك الشرعي بيدرسته. ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة حان ديقلون نهر هاتون تدريدها هاتون طايفة منصورة أهل حديث الجماعة الفرق الناجية هاتون ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل أهواء في رد بذعهم وضللاتهم التمييز عنه لو هو هكالاني شعوية يعني إما إن أمنا ونبكارنا سل المجتمع بينهم يبغى له أهل السنة مجراه أهل السنة لما دا المجتمع لا ما نحرهم يبغى له مسلم مجراه مسلم يعني إما إنكارنا يبغى له اخوان إخوان لا هالشيء يبغى اخوان إخوان كاتي خلقة شيوطية مسلم مجراه مسلم ناعي سلفيته سرية وهي إج إج ذريجناك يعني هو كله شخواني يبغى له قبولناكم والبالجيل استعصوا هذا وانواني ناقدين جماعة كان سرية وحسبك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 جماعة نبي إيش حق حق نبل. أهلي حق كنز من حق بس لم يبرز إلا في مواجهة في أهل الهوى في رد بدعي مضارلاتي للتميز عنه فنجد ان البدعه لما ظهرت تميز اهل الحق بالسنه بدعاك كانت كبلا و أهل اهل حق ناشارن بالسنه خوان ناسان دو فقالوا نحن اهل السنه فاتي بالادر كوت ابي اهل السنه بولنش هي والله انا سني وي انا ولما حكم الراي كاتي خلشي بدوي عقلا قران بدوي عقلا قران همشته بعقلي بعقل وبقياس وانا أهل سنه او ثاني ما اهل حديث اهل اثر قياسات نحو فقالوا نحن اهل الحديث والاثر ومن ذلك او نو ان هذه الالقاب لم تكن دعاه لهم بالتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كام أهل حديث، أهل سنة، جماعة، فرق ناجية، سلفية، بو شخصية، تعصم ت يعني بوهيد شخصي، حتى بو, سلفش بو كوي سلف بو كويس سلفه، نك بو يقدعنا، إيش بو فهم كأنه كرت يجشتنا نكتاب السنة، أينه بو يقدعنا ومنها يعني؟ ومنها يكثير له أسباباً كم نعانا بكر أن هذه الالقاب لا تفضي يعني لا تؤدي إلى البدعه يعني نا من جانبه بيدعى كم شت كم نولمنا وأنا دابنين أهل السنة أهل الأثر أهل الحديث أهل جماعة فرق الناجية طائف من صورة سر ما لا ذلك هيج، ولا إلى معصية، كم إجلامنا سر من لم معصي ذلك، ولا إلى عصبية الشخص، كم تعصب ما درسك أبو يك إنسان، ولا إلى عصبية الطائف، عصبية ثانية. ولكن علماء ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك الشيخ يكون هناك من يكون هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من من نبو من نبو حيش هناك من ومنها ولكن لو كان ان عقد الولاء والبراء ولا ابراد وسائل الدجايات موالاه ومعاداه لديهم انما هو على الاسلام لا غير ولا ابرا من الاسلام ولا ابرا من دسر شخص نيه هل كاته ولا من الاسلام اذا علم هذا فقد تقر فيما علم من الإسلام الضروري أنه لا دين إلا بجماع. أقل أعمل مقدمات زاني لإسلام دا زانلاوة. علم من الإسلام الضروري يعني بضرورة العقل. علمك ضرورية. ضروري. علم ضروري ما لا يحتاج إدراكه إلى نظر. حرب هيويسي أصلا بيبكد نوجناك. لإسلام دا الدين وبير كو ملقوجة معنا شفر وجماعته ببي إمام نادر وإمامه ببي اسم طعنات يعني أمكم مالجيتوا أي بنات ناكري خالدين داريب كبلام شيلازي أم خالك يك سر وكن ما بيجي ونظام ينن بيجي وسistem ينندي كمان بفوزه مالهم صومان ببعد سر وشيه بي إمامي. سام خلقه بيسروش هذا، أم شارع بمسؤولي هذا، وأجر مسؤولي شيء أبي بقصيب كي، أبي جويل أبي قري، أبي بقصيب كي. بلام أمان ألا شيء حزب إسلامي، ألا أم كامال جيا هاد شيء كيه هي يا، هيشي تواوني يا، هم يكفر. أجر نيش ولاين، تشنو كين ألا؟ أجناء بالغين لسر أي كارت تكفيان أكان، أو تخوان حزب يدريس يان كده دش بحزب كان ياها، كم حاكم لحاكم مكاني أوان يا سكاكال بدرسن. همس مسلمان اذا هيك الا ناجله ما يردك فيريشان كان بالام يشكيان بودروس بو او غير انا مسلمان انت ام سلطانيه خلافه صنعاء ام حكمتك يعني يا كافر يا مسلم انا اذا كافر بيت اقر مسلم معنا لتواب مقصيك او دين او جماعه او امام او سماطاي اي شلون حزب دروز كدوا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 چون که آو با مسلمان نازنی خود دیش کی؟ اگه نبا مسلمانی بزنید لقی هایی، نصحتی هایی، هانی آدی باید چی کار کنه؟ اما جمع ما فرق کین لبینی، فرق ماکن لبینی اسلامی و علمانی. و کم من هج من اجع علمانیت من اجع علمانیت کفره. یعنی شدی که کم خلافه بیستله. ولی من خالکی که ایسلکو دسامع های ک خالکی اگر نتیجی نتیجی زلمزولش زلمزاریک لمن میل تک دعوا کل دشک دعوا لذور مافکانی مافکانی سرت عی خوی بوی آوکاتش فج و فراق هب و اسلامی نب و کشورتات لجاتی امن کملا خالک کوی آن تشراب بنا علمنی بنا آن بنا است خاص و خراب لکاب علمنی کانو نوش خویانو نوش نکرد و شف و راست و یعنی همون لکاب آماده کاتک معناه يوانية كوا هموت تاكش لقال حزب شيعي علماني بيكجيبة كافر بيت ومعناه هموت حزب إسلامية يام حكم تاك حكم تاج جوازة بس من كان, كان خرافة شئ تأسيس حزب إسلامية حزب لا مجتمعية إسلامية بيمش على حكم حكم خابي أبي دين ديني أنا بصريحه يعني. بلام أجر أمانش نبين الواقعه بنرمي بجواني بريكو فيكي بعلم وبحكمة وتعامل لجل استم إسلامي شاكي. شاك. علماني شاكي نصحتي هادو لاشان أكين تندروشدين بلامبر بيجي كان. هادي خال رحمة الله جبوا بلامبر بعلماني كان تندن بلامبر بإسلامي كان تندن. جال أجر تندن لحد يخوي در شو بيدروا غلطة غلطة. هالكسيدي كان غلطة. إسلاميو علماني كفر يامخ في <تصفيق> بيسة نصيحة بكره في بيسة قصي في حتى هو كان لشوية علمانية أجر خديشي خمر بيه خديشي عرق بيه خديشي كمال فيلمي كناشري بيه كفيرة ثياموم مصطلح معني جزاني عنده محرام منكر. بس لشوية ملايكي ميزر بسعر كمال دليل سر منبر سر شعشاني بيت بلات مولد نبوي فلان فلان فلان فلان أمانة لإسلامه وأهمه وأخير زوره. فكما أي شخص فين يكاب دينه دهته. بلا صاحبي منكرك. نه به ولی من دینی خواهتن فی عالم نه بشر ما و به بسی بدنی یکا بسی بدنی یکا باید دوستی معلومه یکی که دینه کمان بی دینی من لیف کبدین یکی کجی بیدینی بکار باید و حقیتش لسان اهل سنتا لسان هر دو کنچ قصه بکره لسان هر دو لق صبکره پلام قصه یکه چی بچ جالبی مصلحه بی مصلحه را که شما فسدهای نبی کابو ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة وقو عمر هاتوا ما داري من رواية كدوا لسنة كي تصحي لحاشي تصحيح تضعيف وتضعيفنا والله الله أعلم حطمكي نازعنا مراحي يقول الشيخ العلام بكر وزيد في كتابه الآن في الذكر لكتابي حكم أنت ما هذا هو المفهوم الشرعي لجماعه المسلمين يعني مفهوم الشرعي بجماعة المسلمين كومالقية جماعة المسلمين أو الشعبية او الشعبية كواب مسلمان لسلما نجي اهلي سنن اصلي لا ايما اهلي سننة من جاري كان الفوني كان وكذب لهاولير نازل من جلائي ورادو يكبو ايو جمالتان زورا باورما بجمالانية تي عين لا اسلامي كان زورترن تم دع الماني كان زورترين تي ما بسلتش تنبراوي ايما من التي يخوه ما نهومي بسلفية زاني ام شعبي كردان مقر هومي سنينية موسلماني سنة مذبنية؟ نعم هموي بسلفي ازانين حكما خاص و خلافيا إلا استثناء مكتب. إلا كسيك لما نجي اهل سنة درشوبية تدروا يعني كسيك وعلمه نيوي ايناك يرى جنوب يربيه وفقيله آقه إليه جنيه ونويرشه وروشه وقري عبادته وديني خوابه وطيقه بو, بو, بو مناجي اهل سنة درشوبية ايه يعني؟ قابو باين تاك تاك مبتدعا وكوهان مبتدعا ل أموالات السلفية يعني أمشارة السلفية يعني أي شيء يعني خلق شيء وعلى أحدادية أو تنربيتية أو التكفيرة أو التبديعة أجلنا من الملات يخونا بمسلمانة زانين ومن الملات يخوش من بسنية زانين أصلت يعني سنية ناين تاك تاكبوا لين في حكم السريب دي عام هم سلفية هم سنية مجتمعيش إسلامي سنية شنخوش إشاد دعاة بان خوازكان لنا وكدو سانة بمشي وطاعمل بخلقاتها نتكلم عن اخوان القادرس ناوي كي فاصه قفاجيل غلطت بيجا ولاك اخو معايا بره معايا السيبق ده سري باجك سيلاغا وكا هاستغا تولوي اجد توي فلان بي بلا تو جماعتي فلان من جماعتي فلان تواني من جوانا او حمود دوركوت نو حمود جدي كنا لاغا يسترا حتبعث لي بسيكل هذا هو المفهوم الشرعي لجماعه المسلمين اما معنى جماعه متآخون على منهاج النبوة الكتاب السنة برام لسر سنة لسر منهاج لسر كتاب سنة ينتظمهم إمام ذو شوك ومنع كيف ريكان أخا كاربادستيك قوتيها ذو شوك ومنع كيف تنظيم مدرسك إخوان حزبي فلاني حزبي فلاني حزبي فلاني يا حكومة كاربادست حكومة كاربادست أعم جغرافيك ليراها يتعطيك لار أم كلا رقام قاميها حاكميها دائري آيها دائري فرانيها دا دا أي أو الشرعية من القوانين الشرعية نم لا يهيت كسر أو كوار تر أن في إسلامي يعني علماني كوابه إمام أو, أو جماعة المسلمين أو الشوكيه قوتيه إمام كاربادسته وهذه هي الروابط العام بين المسلمين أما ببيوان كان نيو خلقين إمام سيستميك ومنهج سيستميك شرعيبي وكاربادستيك شرعيبي لوحدته وتماسك جماعته وبقدر التفريط، يا وبقدر الطفريط يحصل الاختلاط، اختلاف الاضراب. شنِّج لما كنثر خميب كن، لم شتانا. النيوان سمع طاعية، النيوان جرّالينك دني إمامه، وشنِّج إمامك كارب دستك يبقو دنيا. يان أمان لجاتك يان هاد شيء كثر. هو اختلاف جاوزي، هو مشاكل لبيننا ندرسها. فإذا انخزل فرد من المسلمين، ان انخزل انقطع أجتاجك لمسلمانين، ينكمالك لمسلمانين، لمسلمانين جاهبويا، فهذا انشقاق عن الأهل المسلمين، وتفريق لجماعتهم. كملا كسك بشتك خوان جاكانوا، بحر بنعوصي فتيك بيه، بحر كل دوايك بيه، بحر دروس كني جماعته بيه، والجماعة دروس بكن يدرس نكح. حزبياً ببيعن بيه، بي. ولن بحر كملا إيش خوان جا كل دوا؟ هواء انخزالة، وانقطاع. هو فهذا انشقاقها المسلمين وتفريق لجماعتهم وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة أولا إسلام داتون لو إسلامي كلاسر ما نجي في الله صلى الله عليه وسلم وهذه الجماعات الإسلامية التي قاموا على أسس البعيدة عن كتاب السنة هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين أم جماعة إسلامي أنا كلاسركم الله بنمايكي دور لقرآن وحديث رسكلاون أما أن راسيدة بريتين لشيء درشون لاست يعني منهجي إسلام يعني منهجي مسلمان انشقاق مع عن المسلمين لمسلمان جاودوا كابتشينا مانان فرق أحزاب إسلامي أي فرق أي فرق نهض الله أيش حزبك إسلامي إلا فرقك ف... لا فرق يان كومال كان لا كره وإلى نا ومسلماننا درس كذني حزب أيش شوازك جائزني جائزني حزب إسلامي درسكي من باب أول حزب عل علمنه هذا درسنا و وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها شر زلرو زياني دوس كدني أعم جماعتنا زور زور زعتر الخيري هذا خير شو يصير فيها بيرجكس فريق كان أبو بيت هي أونية كحزبنا أبوه هي أونية كأونديك منتزبنا بدينها ده الخير نيكوت فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي الكتاب والسنة كانت جماعات رجيك هذا بشاردو كسر برا ولا ينهل من سلف هذه الامه يعني لسلفه وسرشا وناغرن ينهل او يكلكانيه كوا او هالجوزي ما دام لمنهج سلف وشد هالناغوزن سرشا وناغرن لكانيه او انا او درناينن دخل عليه النقص من هذا الباث او كذا كموريليلا فبو جماعات كيرشانشيا شني سلفناكم بس جماعات شني سلفكم جماعات كان بوازيرن وهم هالكنج بوازيرن فالحذر الحذر من هذه الجماعات المشبوهة شون الله زور وديابا دورك ونوان دورك لم جماعتانيك مشبوه واتا منهج ينا فلا تكون أيها الشباب ضحية امثالها أي قمجان مبنى قربان دستي أم جماعتانا فوالله ما حلت في بلد ونفثت فيه سمومها إلا ساد فيها التفرق والاختلاف أخوات الله أم جماعتنا لا هي <تصفيق> تشوينك بايدان أبونا والجهركان إخوان وقلاكان إخوان لا هي تشوينك نرشتوا إلا تفرقوا جاوازي ودوبة لكي كنت هنا أولاته صدقة والله لحر شوينك تانا عند هندي أولاته قشوتا يكتركوشتن بالصواريخ بالصواريخ بالدبابات بأنواع سلاح شرين كدو بيكو إلا سادة فيه التفرق والإفتلاف وبرزت الشحناء والضغاء بين أبنائه كان بينا ناكل شي دبر شي رقل يبنوا بالامر به ايتو حد شي في حد كوريكاي حد علميكه ده حد ادبيكه ده يعني في المنزل شوكان لشاونو جاوكو ربال بالروه بقبله او تو انسان شي كان قيمته اگر مندا على شي خويان بيت حد انسان يفسق به سرب سربخويان به محترمه. محترمة علبنية بين رحمة خوي لبي لا يانجنيه على إنسان يجني ثمن هذا الشيء متطرفه فلانه مكيف مكيف ميدوس كده كيف ما كيف عدالته كسكيب بين القرآن خويك فلك بأدب بأخلاة خاوين علم صاحب همucha لا يأويش بيج, بيج بيج وزني كنيه جمعة أولها كسكيب خوي زور مهم ما يولو فاسقه ولا وري خدمتي خويك بلام كسكيب تلخوي لا يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من عملي هناك من يكون هناك من يكون هناك من من الله وإذا أردت دليلا على ذلك فقال بين حالنا يوما كنا على مناج الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين حالنا إيش سبب العودة بك؟ كاتي خوي أم حزب عيننا حزب بو مصر لا إخوانه لا بو السعودية مصر وشون؟ كان شون بوه أم حزب عيتن بدناه السعودية وبيشتهر خالك السعودية الشباب السعودية لسنا من الجيش شيخ محمد الوهاب بن لأن سر العلم سر التربية سر العقيدة صحيح هو كانت أحزاب ان أم جادي ودوريكاً وتنعوانيش إما لك لا رم لبيرم ديت يعني بشيء يبزين حزباتي كان ومن أزاني بس مزقوتها وطواق مزقوت كانت جماعات وفرقات أو هذه الجماعات بين العلماء والشباب العلماء وجعل بينهم برزخا فبين علمائك حجابي كان عند وكنا فيما قبل نثق بعلمائنا ثقه كبيره بيجوا يدعي احزاب بي امسقيكي زول من ابو متماني زول من ابو بشي بعلماء كان ومنه الحمد لنا وناخذ عنهم علما لي ورجلن وكان الاثر في هذه الحاله متميز عن الاثر في الحاله التي أشرت اليها قبل خليل ففي هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى في أشتري أمال لسر خير بوين لسر هدايا بوين بلام يستاه يستانا يستاه هم وتوتنيوان دباليشيك وتتنيوان وهذه الجماعات أيضا افسدت عقائد بعض شبابنا أم جماعتان أبيني عقيدوا برباوري جنجاكاني تجدوا ولوثت المنهج عندهم منهج للا ناشرين كردون فخلصت دون تشك دعوه شوانديتي واقنعتهم في ان يجعلوا الولاء والبراء لها سيكا هرشي قصي بوكي كان جا يستحز بيان تي قصي بوكي باس حديث سبحانه ورجنا لشي ناوسط حديث يكسر على اخر زاني چون او تيبي تيبي هو آياته وحديثه، ده خد بشكاء جو آياته ربي كتب في المعرض بيخنوا، ناجح. شن كبوه ولاو برأي تكشوا خوش ويسي والرقي بجماعة كيا، بديه، تدل الجماعة بو ولا ما الله بقاعد حدث، ده شو نكبي أجره، وما من شك ان بعض هذه الجماعات سوف تستغل اتباعها المغرور بهم للقيام الثورة. أعم جماعة أنا رهيج جماعة ثانية هنديك لجماعة ل ل ل لجلست كاني خوياً لا بهم. لا عندي بوشهرش يعني في اثنين او الدخول في في في اثنين. يعني قنچكان هلا نن استأواها أهو قسيان بولكان روج جديد حلو يعني خلاص يعني كه كورنا سرجادة هناك تقيينه بولكان حموجماعة كأنك قوي بمينا الروب زعنة بعدها ما نجي سايبد نبي امرأة أجر زوج نرمينيانة بيعني زوج الرقعة زو تكليد بوتي بفين مصلحتي حزبية شكل بدلاً من مصلحتي حزبية لكسرك النرموا أبيتكاسك يراق هو شو كحاله حرام نيجيت فلا تكون حادثة الحرم عن نظرك أيها الشاب ببعيدة أو كلا حرم دا رويدا كلا اشتاقان الريداوا اشتاقان الريداوا في اثنين لا حرم دا في من مهديم وكمال السلاح وكمال الشتبدة حرم و. وتوقي حرم يكدوا خلكي تتواف حتى النتيجة بشر وبلدان وبطائره اللي يعني كده شكوشتاكاين ليس انرا وعوبوه في زول قول الله حراما دفع الله عن المسلمين كل مكروه آمين وحمانا من كل بليه آمين وقال تعالى حموك لا فيقل المسلمان دور خاتوا وابنان طريق الله حموك الله مصببتك آمين وصل الله على محمد